قَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَأَ فِرْعَوْنُ وَمَلَؤُهُ فِي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 القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنَت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا جاء أمر ربك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 إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من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 نه بما يعملون خبير، فاستقم كما أمرت ومن تب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير، ولا تركان إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم. من أولياء ثم لا تنصرون ويقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين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 فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القراضلون وأهلها مصلحون ولو شاء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 وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هذه الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ